وَلَقَدِكَ اللَّم نابَنِي آدَمَ وَحَمَلناَاهُ فِيبَرْزِ وَالبَحرِ وَرَزَقُناَاهُ مِنَ الطَّيباتات وَرَرزَقُناَاهُ مِنَ الطَّباتِ وَبَّناَاهُ عَلَ ككثيرٍِ مَِّن خَلَقُناَا تَفضلَ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُ ل يَفْتِونَكَعََّذ أَوْ حَنَا إلَيْكَ للتَفتَرِيَ عَلَنَا غيرَهُ وَإِذَاَّ السَّخَذُوكَ خَللَ وَلَلَا أَن فََّتنا كَلَ قَدكِ التَّتَركَمُ إلَْهِم شَيْأَ قَللَ اِذَا لَا أَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ فَمَا تَجِدُ لَكَ عَلَى الْيَمَانِ نَصِيرَا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 119. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا 110. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا 114. وعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا 115. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو وَيَسْأأَلُونَكَن حِقُ لِوحُ الروح مِنْ أَممررِ وَبّ وَمَا أُوتثُم مِنَ الَِّلْمِ إِلَّا قَلِيلَ وَلَئِش إَّ لََذهبَبًا النَّ بَِّ بِ أَوْ حَنَا إلَيكَثُمَّ ل تَجِدُ لَكَ بِهِي عَلَنَا وَكِيلَ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 وَقَاول نُؤمِنَ لَكَ حَ تَفجَُ لَنا مِنَ الأررض بُوعَ أَو تَكُونَ لََ جََّةُم مِن النَّخِيدِ وَعينَْ بِفَتُ فَجِرَ أَنهَا رَخِيلَ لَهَا تَفجير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 112. أو يكون لك مِنْ من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه 113. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا 110. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون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 117. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 118. ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 119. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا